بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب و قران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 ملائكت إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا مضارين إن نحن ننزل الذكر وإن انه لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكهم في قلوب المجرمين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 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَاقِعًا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ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 قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ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 ما السن يالكبر فبما تبشرون قالوا بشّرناك بالحق فلا تكم من القانطين قال وَمَن يَقْنَطُ مِرْحَمَةَ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُمُونَ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 قالوا بلجئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق واننا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل والتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد ومض حيث تأمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابرها هؤلاء مقطوع مصبحين و جاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء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 لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة وأنطرنا عليهم حجارة من السديل إن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 نهما لب إمام مبين.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 أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن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 أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين